وأرسلنا السماء عليهم بذارا وجعلنا الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسولك قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قُل لِّمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنكُم إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَم مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ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 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم الأمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صن وبقل في الظلمات مَن يَشَأْ إِلَٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمُ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ تَأْتِكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَاكْشُفُوا مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ أَوْ تَخْشَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ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 ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط منه ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا إلا في كتاب المبين وهو الذي يتوفك بالليل ويعلم ما جرحت بالنهار ثم يبعثك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 ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يَلْجِئُكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِلَّا أَن يَنجّانَ لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يذبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء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 كذلك زيئا لذلك لأمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدة أي مالهم لئلا جاءتهم آية لا يؤمنون بها.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 ولو أننا نزلنا إليهم المذايك توكلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 ولتصقاء إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتريفواهم مقتريفون أَفَقَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ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 ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل مما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إيشئ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام الحرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله علي افتراء عليه افتراءا علي سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وَإِنْ يَتَمَّ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَل الضَّلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وهو الذي أنشأ جناتي معروشاتي وغير معروشاتي والنخلة والزرع مختلفا أكله والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأذين أم اشتملت أم اشتملت عليه أرحام الأذين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذَكَ رِينِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنْثَيَينِ أَمْ اشْتَمَلَتْ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَينِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّتُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 قل هل من شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهد فلا تشهد معهم ولا تتبع ولا تستمع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقول إنما أنزل الكتاب على قايتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 سَنَجЗИ الزَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنظُرُ ينفعوا نفس الإيمانها لم تكن آمنة لا ينفعوا نفس الإيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل تضيروا إدنا متضيرون إن الذين فرقو دينهم وكانوا شيع لست منهم في شيء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 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة مزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل لكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم